يا معلمنا انه ما يهدي الله تعالى فلا مضل له وما يضل الفلا هاديه له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اما بعد فنستكمل مع فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد وكنا بدانا المره السابقه في الباب الثاني في الباب الثاني قال المصنف رحمه الله باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب او باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب وقول الله تعالى الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون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 فان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله وعن ابي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال موسى يا ربي علمني شيئا اذكرك وادعوك به قال قل يا موسى لا اله الا الله قال يا رب كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى لو ان السماوات السبع وعامرهن غيري والاراضي السبع في كفه ولا اله الا الله في كفه مالت بهن لا اله الا الله رواه ابن حبان والحاكم وصحح وللترمذي حسنه عن انس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن ادم لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرب شيئا لاتيتك بقرابها مغفرا عليكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ثم قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب فيه مسائل يبقى ده الباب الثاني اللي هو بعنوان باب فضل التوحيد وما يكفره من الذنوب واورد فيها الايه من سوره الانعام ثم اورد فيها حديث عباده بن صامت رضي الله عنه وحديث عثمان بن مالك رضي الله عنه وحديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وحديث انس يبقى كده معانا ايه ايه واربعه ايه اربع احاديث هذا الباب يتضمن ايه ايه واربعه احاديث او اربعه احاديث و20 مساله يعني 20 فائده صنبطها الشيخ محمد من هذا الايه من هذا الباب والمره السابقه احنا خدنا الايه تكلمنا عن الايه من سوره الانعام الذين امنوا ولم يلبثوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون اما الحديث الاول في هذا الباب يبقى الايه الاولى الفائده من ذكرها في هذا الباب ان من امن ولم يخلط ايمانه بظلم وان الظلم المقصود به في الايه الشرك الاكبر كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث من اتى بهذا والله عز وجل وعده بالامن والهداه الامن والهداه ولما وعد الله تبارك وتعالى في الايه عمم واطلق فهيشمل الامن والاهتداء في الدنيا والامن والاهتداء يوم القيامه اما الحديث الاول حديث عباده بن صامت رضي الله عنه قال المصنف رحمه الله الشيخ عبد الرحمن بن حسن قالوا عن عباده بن صامت وبعدين ايه ساق الحديث ساق الحديث وبعدين قال عباده بن صامت ابن قيس الانصاري الخزرجي ابو الوليد احد النقبا النقباء الاثنى عشر ليلة العقبة نبع السلام أوكال للأنصار أن يختاروا منهم اثنى عشر نقيبا يعني من كبار الصحابة من الكبار الأنصار رضي الله عنه قوله من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هذه أول جملة أو أول كلمة في هذا الحديث من شهد من شهد اللا إله إلا الله وحده لا شريك له الجملة الثانية وأن محمدا عبده ورسوله الجملة الثالثة وأن عيسى عبد الله ورسوله الجملة الرابعة وأن الجنة حق والنار حق دي أربع جمل أو أربع شروط من أتى بها الله عبد الجل قال شرة لو في الحديث ادخله الله الجنه على ما كان من ايه من العمل يبقى فائده هذا الحديث هو من اتى بهذا الامور ومنها شهاده التوحيد احنا الباب اللي معانا باب الايه باب فضل التوحيد فمن فضل التوحيد ان من اتى به دخل الجنه على ما كان من ايه من عمل على مكانه من عمل معنى هذا الكلام هنذكره يبقى ده خلاصه الايه خلاصه الكلام الشيخ عبد الرحمن يعني ماشي مع الجمل الحديث جمله جمله وشرحها واحيانا بايه بيشرح ويدخل في امور ليست من صلب الايه من صلب الحديث او الكتاب وياتي بمنقول كثيره حتى يدلل على فكره معينه فاحنا نريد ان احنا من ايه مش عايزين نتوه ماشي كده هنمشي واحده واحده ونشوف ايه المطلوب الجمله الاولى من شهد الا اله الا الله خلاصه الكلام فيها ان الشهاده الشهاده كلمه شاهد معناه ايه معناها قال يعني مثلا تذهب تشهد شهاده معينه يبقى بديه انك الشهاده معناها انك ايه هتقول تتكلم يبقى شاف ضمن معنى الايه انك تكلمت واللي هيشهد لا بده يكون ايه ان يكون عالم وملاهشهد بايه يبقى يشهد بما علمه يبقى كان معنى الكلام من شهد لا اله الا الله إليه لله من تكلم بهذه الكلمه ومعنى الشهاده متضمن لمعنى العلم يبقى من قال هذه الكلمه عالما بمعناها ده خلصت لي خلصت هذه الجمله طبعا احيانا كلام الشيخ عبد الرحمن احيانا بيكون كلام مجمل بيحتاج الى بيان وتفصيل احيانا بيكون اجمال يحتاج الى بيان وتفصيل واحيانا ممكن يبقى نقل بينكن ونقولات او بيقول كلام معين ينبغي ان يفهم على وفق الاصول المقرره على وفق الاصول فبيقول هن من تكلم بها بهذا الكلم يعني من شهد اي من تكلم بها عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها باطنا وظاهرا فلا بد في الشهادتين من العلم واليقين والعمل بمدلوله يبقى احنا قلنا ان الشهاده تدل على الكلام مع العلم الكلام مع الايه مع العلم يبقى هو عالم ثم موقع اليقين في قلبه فشهد انا عايزك تخيل كده ان واحد بيشهد في محكمه بيقول انا رايت فلان هذا مثلا ايه فعل الجريمه الفلانيه يبقى لا بد يكون رااه يعني عالم وتكرر في ضميره ان هو اللي فعل هذه الجريمه يبقى ده عنده يقين ثم تكلم بهذا الكلام مش كده ده دا كله داخل في معنى الايه في معنى الشهاده بس لابد ان نستحضر نستحضر امر معين ان هذا الحديث وامثاله من الاحاديث انما قاله النبي عليه الصلاه والسلام في سياق الفضل في سياق الايه الفضل انه بيذكر فضل شيء معين مش كده فهذا يستلزم او معنى هذا الكلام ان هذه الكلمه لها فضل عظيم جدا ذكر النبي عليه الصلاه والسلام وعليكم السلام ورحمه فلا تقيد هذه الكلمه الا بالقيود الضروريه التي تلزم حتى يتحقق الفضل ازاي من شهد ليله لله انا بقول ايه عالما بمعناه مستيقنا به باطنا وظاهرا ولا ياتي شيء من الذنوب والمعاصي و ايو فضل هذا يعني لو انا عطته كده بهذه القيود الكثيره هخرج النهايه اخرجت كلام النبي عليه الصلاه والسلام عما اراد فاكرين حديث معاذ حق الله لعباد حق العباد على الله ماشي كده قال لا تبشرهم فيتكلوا لو انا قيدت حق العباد على الله بقيود ثقيله ما هم الصحابه كانوا عارفين الكلام ده احنا عارفين اللي ملئته بالتوحيد واشتنب الشرك الاكبر والصغر والكبائر والصغائر قطعا ايه الله عز وجل ضامن لمن فعل ذلك ان يدخل الايه ان يدخل الجنه ولكن قال اف لا يبشر الناس قال ابشرهم فيتكلوا كان الحديث بمعنى خشيه من سلام على لساني ان, أن يتكلم احنا كام ده بنقول ايه لان هو كلام الشيخ هنا ظاهره اللي لا ينتبه يظن ان هذه كما هذه القيود ان الفضل الفضل اللي ذكر مثلا في الحديث مرتب على ما ذكر النبي عليه الصلاه والسلام وهذه الشروط لو فعلنا كده يبقى احنا ايه ابتعدنا كثيرا عن المعنى الذي يراده النبي عليه الصلاه عليه المعنى ان من قال هذه الكلمه ومات عليها بذن واقض اللي هي الشرك اللي هي معنى لا اله الا الله هيستحق هذا الايه هيستحق هذا الفضل ادخله الله الجنه على ما كان من ايه من عمل ماشي كده يبقى انا لا اقيدها الا بقيود المطلوبه فعلا ان يستحق الفضل هنكسر من هذه القيود وخبالك يبقى احنا كده اخرجنا الكلام عن ايه عن معناه واضحا للنقطه ديت عشان ايه ما نكررهاش كتير اه يعني احنا لو النقول اللي هيقولها ديت ممكن واحد يخرج في نيابه انطباع ان يقول لا اله الا الله ويجتنب الشرك ويجتنب الكبائر ويجتنب المعاصي طب هذا الكلام يعني بعد السلام ساق يعني ده حديث فيه فضل عظيم لما انا اقيده بهذه القيد الثقيله يبقى انا كده كان الحديث او الكلام ليس له معنى ماشي كده نعم يعني ايه كن معايا خليك معايا ان شاء الله وايه كل حاجه تاتيك يعني كما تحب طيب تكلم به عارفا لمعناه طيب انا عايز اقول لك عارف لمعناها ديت ما معنى لا اله الا الله اه لا معبود بحق الا الله وايه هي العباده في النهايه لما اقول لك عارف لمعناها كان المطلوب عارف لمعنى كل الدين ما هي العباده عباره عن الايه عن الدين كله فلما اشترط في منشد لله لله ان يكون عارفا لمعناه عارف كل هذه المعاني هذا شرط ثقيل لا يستطيعه اكثر الناس واضح كده يبقى كان عارفا لمعناها المعنى الايه المعنى البسيط جدا الاجمالي معناها الاجمال هو ايه لا اعبد الا الله اما تفصيل العلم اما تفصيل العلم لا شك ان العب كل ما يزد تفصيلا في هذا العلم هيزاد ايه هيزاد ايمانا ودرجه عاملا بمقتضاه ايه مقتضى لا اله الا الله الدين كله اه مقتضى لا اله الا الله الدين كله ايتيان الانف على الاوامر واشتنب الايه النهي طيب اعملها بمقتضاها مقتضى لا اله الا الله الاصل في مقتضى هذه الكلمه هو ان هو يقر ان نعبد الا الله وان يشتني بالشرك ان يبتعد عن الايه عن الشرك باطنا وظاهرا باطنا وظاهرا يبقى قلنا الوقت القيود اللي الشيخ عبد الرحمن ذكرها لابد ان احنا ايه ان نقول في هذا الكلام لان لو حملنا هذا الكلام على معناه الكامل يبقى هذا لا ياتي به الا الخلص المعرفه الكامله والعمل بكل هذا الدين ماشي كده يبقى المطلوب فقط ان يقول هذه الكلمه يقول هذه الكلمه ويكون عارف معناها معناها البسيط الاجمال ان هو لا معبود بحق الا ايه الا الله تبارك وتعالى وان يعمل بمقتضى ذلك واصل هذا العمل ان هو يجتنب الشرك يبعد عن الايه عن الشرك وانه يوطئ نفسه على عباده الايه تبارك وتعالى وحده قال كما قال الله تعالى فعلم انه لا اله الا الله الا من شهد وقال له الا من شهد للحق وهم يعلمون ده في اشتراط العلم ده في اشتراط العلم وهذا الكلام يعني ايه لا يختلف فيه احد لابد اللي يقول هذه الكلمه يكون عارف معناها ايه معناها معناها الايه الاجمالي معناها الاجمالي هذا البصر قال ا من نطق بها من غير معرفه لمعناها ولا يقين ولا عمل بما تقتضيه من البراءه من الشرك واخلاص القول والعمل قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح فهي نافع بالاجماع هذا الكلام لابد فيه من تفصيل ما هو هذا التفصيل اولا بيقول غير نافع غير نافع النفع النفع اما ان يكون نفعا في الاخره واما ان يكون نفعا في الدنيا ان لم نقصد النفع النفع الديني الشرعي بعيد عن النفع الدنيوي النفع في الاخره ان العبد ينجو من النار ويدخل الايه الجنه النفع الكامل في الاخره ان يدخل الجنه لاول وهله لا يدخل نار مطلقه ده النفع ليه؟ النفع الكامل اه او النفع المطلق طيب لو دخل النار وخرج منها ودخل الجنه ده نفع بس نفع ايه؟ ناقص نفع ايه؟ ناقص ايه النفع في الدنيا النفع الشرعي اللي احنا بنقصده اللي هو المسلم المسلم الذي اثب الاسلام ينتفع بهذا ايه هذا النفع قال النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ده النفع اللي في الدنيا حرمه المال حرمه الدم حرمه العرض له مال المسلمين وعليه مال المسلمين هذا النفع في الدنيا يكتفى فيه فقط يكتفى فيه فقط بالايه بمجرد النطق بلا اله الا الله محمد رسول الله يبقى النطق بهاتين الكلمتين على البراءه الاصلي مش كده حديث اسامه بن زيد تعرفونه لما كان في غزوه من الغزوات وجد رجلا من المشركين يقتل في المسلمين فعله بالسيف فلما راى المشرك السيف قال لا اله الا الله محمد رسول الله فقتله ايه وثم فالنبي عليه السلام عاتبه قال اقتلته بعد ان قال لا اله الا الله كان المظلوم منه لما يقول هذه الكلمه خلاص ينتفع بها ايه النفع اه ده النفع في الدنيا نفع ظاهره طيب ممكن منافق يقول هذه الكلمه ويبطن الكفر ينتفع بهذه الكلمه في الدنيا ينتفع بمعنى انه هيكون معصوم الدم والمال والعرض واضح كده؟ طب في الاخره هينتفع المنافق بهذه الكلمه؟ لا ان المنافقين في الدرك الاسفل ايه؟ من النار، مش فاهمنا؟ انا عايزك تفهم النقطه دي ان في نفع في الدنيا اللي هو بتعبير اخر اللي احنا بنحكم للناس بالظاهر، نحكم الناس بالايه؟ بالظاهر. هذا يكون بالنطق بالشهادتين. نعل سلام قال: "وامرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا" وفي راي حتى يشهد واضح كده ايه بقى المطلوب من الانسان حتى يعصم دمه وماله عرضه حتى ينتبع بقى في الدنيا ان هو يقول هذه الكلمه على البراءه الاصليه يعني ايه على البراءه الاصليه ماشي بس اسمع على اذنك بس ماشي كده ايه البراءه الاصليه هنا ان هو لا يكون متلبسا بشيء تخيل ان واحد نصراني واخبالك يقول ان عيسى ربه ويعبد عيسى من دون الله وفي نفس الوقت بيقول لا اله الا الله هو مصر على الايه على الشرك هل تنفعه لا لابد ان يقولها على الايه على البراء ان هو بيقولها بحيث ان هو كفر بما يعبد من دون الله ولو كان متلبس بشرك ان يتبر من هذا الايه الشرك واضح كده يا اخوانا طيب نرجع بقى لكام شيخ عبد الرحمن ونحاول نفهمه في ضوء الايه اللي احنا قلناها اما النطق بها من غير معرفه لمعناها ولا يقين ولا عمل بما تقتضيه من البراءه من الشرك واخلاص القول والعمل قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح فغير نافع بالاجماع غير نافع فين اين يبقى النفع لايه بالاخر نفعلين الاخرون اما في الدنيا فهو مجرد ما نطق بلا اليه الى الله متبرئا من كل ما يعبد من دون الله فقد انتفع به مفهومة اللي نقطة ديات ولا طيب الحمد لله عشان احيانا بعض الناس ولا غير نافع بالاجماع يقول لك مساله هي اجماع يبقى مش هيقول لا اله الا الله ولمات بهذه الامور في الدنيا لا يحكم له بالايه بالاساء يقول لك ده يبقى كافر لا يكون مسلما حتى يقول لا اله الا الله ويكون عارفا لمعناه ويكون عنده يقين ومش عارف ايه يقعد بقى يعدي مع ان اغلب هذه الامور هي امور ايه قلبيه اليقين والعلم واكله في في القلب واضح كده في الدنيا هينتفع بلا اله الا الله بس لو ظهر منه لو ظهر منه ان هو لا يعرف معناها مثلا واحد مثلا امريكي او بيتكلم لغه اخرى اجنبي واحد قال له قل لا, إلي لا اله الا الله وهو مش عارف معناها اصلا بال بالعربي فاللا اله الا الله بالاي بالبالعجمي هكذا هلhref الاسلام بهذه الكلمه لا لابد ان يكون يقولها ويكون عارف ايه معناها ومريد فعلا يريد هذه الكلمه ويريد معناها واضح كده ده المقصود بايه بعارفا لمعناه يبقى لنفع في الدنيا هيقوم بالنطق لا اله الا الله والبراءه من كل ما يعبد من دون الله في الاخره حتى ينتفع بها العبد لابد لانتفاع اصل الانتفاع ان ينتفع اي انتفاع حتى ولو دخل النار يخرج منها لابد ان يكون معه اصل الايمان اصل الايه الايمان واصل الايمان هو النطق لا اله الا الله او النطق بالشهادتين وده معلوم من الدين بالضروره يعني ده اجماع محل اجماع لابد من النطق اللي ينطق طب واحد عارف في الاسلام ومحب ولا ينطق هذه الكلمه يجب ان ينطق هذا ليس بمسلم يبقى الاصل ايماني النطق بالله لا اله الا الله النطق بالشهادتين الامر الثاني التصديق ان يكون ايه مصدقا بالتصديق وان ياتي باصل اعمال القلوب اصل اعمال القلوب الواجبه لا محبه الله تبارك وتعالى والخوف من الله والتوكل اصل يعني اقل جزء من هذه العبادات ده محل اتفاق محل اتفاق وفي جزء مختلف فيه بين اهل السنه والجماعه اللي هي المبان الاربعه وهي الصلاه والصوم والزكاه والحج هل هي من اصل الايمان ولا لا فا خلاف سائخ ماشي كده ده اصل الايمان من اتى به هينتفع بهذه الكلمه يعني يدخل الجنه يوما من الظهر اصابه قبل ذلك ما اصابه طيب ينتفع الانتفاع الكامل يبقى لابد ان ياتي بالايه بيصل من هذا وبالواجبات <تصفيق> ها المباني الاربعه في خلاف سائر هل يكفر بها العبد ولا لا يكفر زي اللي ترك الصلاه كافر ولا مش كافر ده في خلاف سائر خلاف ايه سائر الجمهور يعني جمهور اهل العلم على عدم التكفير بهذه المباني على عدم التكفير بده ولكن بعضهم ذهب الى الايه الى التكفير واشهر اشهر هذا الخلاف بترك الصلاه يعني اللي عايزين نعرفه دلوقتي نريد ان نعرفه الان ان هذه المبالفه خلاف ايه خلاف سغ الاهل العلم وجمهورهم اكثرهم على عدم التكفير به واضح كده معنى اصل الايمان الذي ينجي به من الخلود في النار هاقول لك انا تصور معي حديث النبي عليه الصلاه والسلام لما قال حديث الشفاعه ان شفع المؤمنون ويشفع النبي عليه السلام فلما ثم يقول يا رب شفعني في من قال لا اله الا الله قال ليست ذلك اليك ليس ذلك اليك وعزتي وكبريائي لا اخرجنا منها من قال لا اله الا الله يعني بعد الشفاعه ما تنتهي خالص والكل يشفع يابقاؤ ناس في النار لم يعملوا خيرا قط قالوا هذه الكلمه وعندهم اضعف ما يكون من الايمان ان قالوا هذه الكلمه وعندهم تصديق ضعيف جدا ومحبه ضعيفه جدا وتوكل ضعيف جدا لدرجه ان هذا الايمان الضعيف جدا لم يقوى على اخراجه من النار الى هذه اللحظه فيخرجهم الله تبارك وتعالى يقبض قبضه من النار يخرجهم منها بغير عمل عملوه ولا خير قدم واضحه كده ماشي وحضرتك بس في ايه مساله الحكم بالاسلام ان شاء الله هتاتي معنا بالتفصيل يعني بما يحكم للعبد بالاسلام لما ياتي مكانه من كده بس ايه ان هذا الموضوع من فتح المجيد موضوع قد يكون مشكل على البعض قد يكون مشكل على البعض وبعض يفهموا على غير مراد صاحب الكتاب فاحنا بس بنوضحه وخلاص الكلام قلنا في نفع في الدنيا وفي نفع فين في الاخر النفع الدنيوي اللي هي عصمه الدم والمال والعرض هتكون بالنطق بايه بالشهادتين وطبعا مش معناه هينتفع بهذه الكلمه استمرار هذا النفع في الدنيا لابد من الالتزام بايه باحكام الاسلام يعني ممكن قال لا اله الا الله فعصم دمه وماله عرضه ولكن بعد ذلك زنى قتل خلاص يعني اذا فعل ما يستوجب القتل هيصير غير معصوم الايه الدم والمال بعد ذلك واضح كده فاحنا بنتكلم على العصمه اللي دخل بيها في الاسلام ولكن استمرارها استمرارها ده لابد فيه من ايه من الالتزام بشرائع الاسلام عشان ما نتوهش احنا في حديث عباده بن صامت اللي عنده سؤال يكتب ورقه عشان ايه ما نضيعش وقت احنا لافلنا في حديث عباده بن صامت ومع الجمله الاولى من شهد الا اله الا الله وان وحده ولا شريك له وان محمدا عبده ورسوله وقلنا اني شهد خلاصه الكلام من قال هذه الكلمه من قال هذه الكلمه ويعرف معناها المعنى الاجمالي وعنده تصديق بهذه الكلمه في اخر الحديث خالص ادخله الله الجنه على مكانه من ايه من عمل وقال القرطبي في المفهم على صحيح مسلم القرطبي اللي هو ابو العباس ده غير ابو عبد ابي عبد الله القرطبي صاحب التفسير ده ابو العباس القرطبي اللي هو صاحب المفهم لما اشكلا من تلخيص مسلم ابو العباس لخص صحيح مسلم ووضع عليه شرحا اسمه المفهم لما اشكل من تلخيص مسلم قال باب لا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين لا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين بل لا بد من استيقان القلب استيقان القلب اللي هو الايه اللي هو اليقين وهو اليقين هذه ترجمه هي طبعا الترجمه من وضع ابي العباس القرطبي مش من وضع مسلم هو لخص مسلم ووضع بعض التراجم على هذا التلخيص فهو الوضع هذه الترجمه وبعدين بيشرح هذه الترجمه قال هذه الترجمه تنبيه على فساد مذهب غلاة المرجئه يعني لا يفهم احد من كلام ابي العباس القرطبي ان مجرد النطق بالشهادتين لا ينفع قائلها في الدنيا هو بيقول هذا الكلام لماذا يا رد على طائفه من المرجئه هذه الطائفه من المرجئه عندهم ان من نطق بالشهادتين يكون مؤمنا كاملا الايمان واضح كده احنا نقول لا اللي بينطق بالشهادتين يحكم له بالايمان طيب الايمان بقى كمال الايمان هيكون باداء الايه الاعمال الايمان قوله وعمل يزيد ايه وينقص فبول هذه ترجمه تنبيه على فساد مذهب غلاة المرجئه يبقى لا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين كان ايه ممكن نضع لها عباره لا يكفي في كمال الايمان لا يكفي في كمال الايه الايمان هذه ترجمه تنبيه على فساد مذهب غلاة المرجئه القائلين بان التلفظ بالشهادتين كاف في الايمان واحاديث هذا الباب تدل على فساده بل وما بل هو مذهب معلوم الفساد من الشريعه لمن وقف عليه ولانه يلزم منه تسويغ النفاق والحكم للمنافق بالايمان الصحيح وباطل قطعا يعني قال ان المنافق مع انه نطق بالشهادتين ولكن لا ينتفع بها يوم القيامه يخلد في النار مع انه نطق بالشهادتين لماذا لانه ابطن الايه ابطن الكفر ابطن الكفر يبقى لا يكفي مجرد تلفظ بالشهادتين حتى يكون كامل الايمان او حتى ينتفع بها يوم القيامه حتى ينتفع بها يوم القيامه هو طبعا احنا بنقابل في هذا الشرح بعض الامور منها مثلا ذكر بعض اسماء اهل العلم بعض الكتب احيانا بييرد معنا ذكر بعض الفرق يعني الخوارج المرجئه الجهميه المعتزله الى اخره فطبعا هي المفترض ان هذه الالفاظ او هذه الفرق ينبغي ان يكون عندنا تصور حتى لو بسيط عن هذه الفرق فاي المرجئه اهل علم عندهم الايمان قول وعمل الايمان قوله ايه وعمل يزيد وينقص المرجئه يعني بصفه عامه كده بدون تفصيل اخرجوا الاعمال من الايمان وهم طوائف منهم من يقول ان الايمان مجرد المعرفه فقط ان الانسان يعرف ان ان ربنا موجود فقط وبعضهم يقول مجرد النطق والمعرفه فقط ده الايمان الكامل وبعضهم بيقول ان هو مجرد النطق بالشهادتين فقط الى غير يجمع يجمع المرجئه يجمع المرجئه ان هم بيخرجوا الاعمال من الايمان بيخرجوا الاعمال من الايه من الايمان اللي عنده سؤال يا ريت يدون السؤال في ورقه دونوا الاسئله في ورقه طيب قول في هذا الحديث ما يدل على هذا وفي هذا الحديث ما يدل على هذا وقوله من شهد فان الشهاده لا تصح الا اذا كانت على علم ويقين واخلاص وصدق وبعدين ذكر كلام النووي ان هذا الحديث حديث عباده تتضمن يعني آآ من اجمع الاحاديث في العقائد ان ذكر مجمل العقائد التي يخرج بها العبد من ملل الكفر اشهد ليله محمد رسول الله وان عيسى عبد الله ورسوله وان الجنه حق والنار حق من اقر بهذه الامور لا شك ان اتى بكثير من العقائد التي تلزم هينتقل بقى المعنى او لكي او يعني مساله اخرى هو من شهد لا اله الا الله فهو قال يعني قالها عارفا بمعناه طب ايه معنى لا اله الا الله فيعني هذكر مبحث مختصر في معنى لا اله الا الله وخلصت هذا المبحث اللي هو يريد الشيخ عبد الرحمن ان يذكره لا اله الا الله معناها لا معبوده بحق الا الله او لو حاولوا ببسط الكلام اكتر نقول انه توجد الهه تعبد في هذه الدنيا توجد الهه كثيره تعبد اصنام بقر شهوات المسيح عيسى ابن مريم الهه كثيره تعبد ولكن كل هذه الالهه يعني الله جل جلاله يعبد وتوجد الهه اخرى تعبد كل هذه الالهه لا تستحق الايه العباده لا يستحقها الا الله يبقى لا يستحق ان يعبد على حقيقته الا الله ده معنى ايه لا اله الا الله هذه الكلمه خالف فيها كثير من الناس يعني كثير من الطوائف خالفوا في هذه الايه الكلمه فكثير منهم يقول لا اله الا الله يقول لا خالق الا الله وبعضهم يقول لا رازق الا الله يبقى المعركه مع هؤلاء او التحالف مع هؤلاء في الايه ان هم عندهم لا اله الا الله انك تثبت ان الله خالق رازق ونحن نقول ان ما جاء في الكتاب والسنه وجاء به النبي عليه الصلاه والسلام هو في العباده واضح كده فهو هنا هياتي بنقول عن اهل العلم بنقول عن اهل العلم تؤيد هذا المعنى واضح كده يعني انا اتمنى هو الكتاب يعني كتاب صعب مش كده و بيسطر الكثير يعني احيانا بيخرج عن الايه يعني احيانا بياتي بنقول الانسان يتحير يعني لماذا اتى بهذا النقل يفى هذا النقل فاحنا يعني نسير معا يعني كما يقال واحده واحده مش هكذا بهدوء وبثلاثه احنا هنا دلوقتي المبحث اللي هو هيستغرق تقريبا حوالي صفحتين او ثلاثه هذا المبحث خلاصته كالتالي ان لا اله الا الله لا معبود بحق الا الله وهياتي بنقول عن اهل العلم تؤيد هذا وهو ياتي بنقول بعضهم شافعي بعضهم مالكي بعضهم حنبلي بعضهم لا اظن المذكر هنا الايه الحنفي بينوع في المذاهب بحيث تخرج من بعد ما تقرا هذا المبحث وهذه النقول هتقول ان هذا محل اتفاق محل اتفاق بين اهل العلم من مختلف الايه المذاهب واضح كده ان هذه الكلمه العظيمه هذا هو معناها بيقولوا معنى لا اله الا الله لا معبود بحق الا الله هو طبعا كلمه بحق هياتي من كلام الزمخشري ان هي هذه بكلمه بحق ان هي غلب على هذا الكلم ان هي اله بمعنى معبود فاحنا المعنى الحرف لا اله الا الله لا معبود الا الله طبعا لو قلنا كده يبقى هذا الكلام غير صحيح لانه توجد معابدات كثيره فعشان تؤدي هذه الكلمه معناها هنضيف كلمه بايه بحق لا معبوده بحق الا الله وبعدين قال قال الحافظ وان الحافظ من ابن حجر والهوكم اله واحد لا اله الا الرحمن الرحيم الى اخر الايات قال فيتضمن ذلك نفي الالهيه عما سوى الله نفي الالهيه ايه الالهيه الحقه ماشي كده والا فالالهيه موجوده لغير الله يبقى نفي الالهيه عما سوى الله وهي العباده واثباتها لله وحده لا شريك له والقران من اوله الى اخره يبين وهذا يقرره ويرشد اليه فالعبادة بجميع أنواعيها إنما تصدر عن تأله القلب تأله القلب يعني إيه تأله يعني عبادة القلب القلب له عبادة تأله القلب بالحب والخضوع والتذلل إلى آخر ما قال رحمه الله فمن صرف من ذلك شيئا لغير الله فقد جعله لله ندا يعني لا يحبه الله اللي يخاف من غير الله يتوكل على غير الله كانه اتخذ مع الله نده وطبعا الكلام هذا الكلام فيه تفصيل هياتي في موضوعه ثم قال ذكر كلام العلماء في معنى لا اله الا الله هيذكر بقى ايه كلام بعض اهل العلم قد تقدم كلام قد تقدم كلام ابن عباس كلام ابن عباس الاول خالص لما احنا تكلمنا عن ايه عن بسم الله الرحمن الرحيم وقلنا ان كلمه الله دلت على صفه الالهيه وكلامنا عباس الله ذو الالوهيه والعبوديه على خلقه اجمعين الكلام ده مر معنا في اول الايه في اول الكتاب وقال الوزير ابو المضفر في الافصاح قوله شهاده ان لا اله الا الله يقتضي ان يكون الشاهد عالما بانه لا اله الا الله كما قال تعالى فعلم انه لا اله الا الله قال واسم الله مرتفع يعني مضموم يعني بعد الا من حيث انه الواجب له الالهيه فلا يستحقها غيره سبحانه قال وجمله الفائده في ذلك ان تعلم ان هذه الكلمه مشتمله على الكفر بالطاغوت والايمان بالله فانك لما نفيت الالهيه واثبتت الايجابه لله سبحانه كنت ممن كفر بالطاغوت وامن بالله قال ابن القيم في البدائع بدائع الفوائد لابن القيم هو كان بيتكلم على مساله في النحو مساله الاستثناء فتطرق يعني ايه اللي مساله هو اقتصر عليها يعني كان بيتكلم على الاستثناء ويريد ان يقول اللي بيقول النحاه ان المستثنى مخرج من المستثنى منه ماشي كده اه هو مثلا ايه وقف الطلاب الا طالب يبقى هذا الطالب مخرج اللي هو مستثنى اخرجناه من المستثنى منه هما الايه الطلاب فابنقيم بيقول لهم لا مخرج منهم ومن حكمهم يعني احنا اخرجنا منهم هم حكمهم ان هم ايه جلوس وهو ايه وقف فعايز يقول ان لا إلي اله الا الله ان الله عز وجل مستثنى من الالهه ليس منها فوالله عضليس كمثله شيء وايضا حكمه ليس كحكمه فهي لا تصحق العباده وهي تصحق الايه العباده واضحه ده معنى كلام ايه ابن القيم وقال ابو عبد الله القرطبي احنا مره معنى ايه ابو العباس ده ابو عبد الله اللي هو صاحب التفسير المشهور لا اله الا الله اي لا معبود الا هو هو طبعا يقصد ايه لا معبود الا هو يعني معبود بايه بحق وقال الزماخشري الاله من اسماء الاجناس كالرجل والفرس يقام على كل معبود بحق او باطل ثم غلب على المعبود بحقه طبعا كلام الزماخشري كلام مهم جدا ليه لان الزماخشري من علماء اللغه هو طبعا معتزلي معروف ان هو معتزلي شديد الاعتزال وتفسيره اذا الكشاف بتاع للزمخشري مليء بالايه بمسائل الاعتزال ولكن قيمه الزمخشري اللي هو في اللغه امام يعني امامه اللغه فبيقول ان كلمه اله تطلق على المعبود بحقه وايه وباطل ولكن العرف عرف الناس او عرف اللغه بعد ذلك اقتصر على المعبود بايه بحق فلما نقول لا اله الا الله لا معبود بحق هي دي معناها فعلا ما جبناش كلمه بحق من ايه من عندنا ده معناها في اللغه معناها اللي تعرف عليه اهل اللغه ان الاله لا يطلق الا على المعبود بايه بحق وبعدين جاب كلام شيخ الاسلام الا لله هو المعبود المطاع يعني تكلم عن العباده سواء كانت عباده القلب او عباده الايه الجوارح ويركز بقى على الايه على عبادات القلب المحبه والخوف والتوكل والرجاء وغير ذلك وقال ابن القيم الاله هو الذي تاله القلوب محبه واجلالا وانابه واكراما وتعظيما وذله ده كلها ايه عبادات الذل والخضوع والمحبه والتوكل دي كلها عبادات الايه القلب تاله القلوب يعني ايه تعبده القلوب وقال ابن رجب الاله هو الذي يطاع فلا يعصى هيبه له واجلالا ومحبه وخوف ده كلها انواع ايه انواع العبادات وقال البقاعي البقاعي اللي هو برهان الدين البقاعي الشافعي ابن قيم حنبلي ابن رجب حنبلي شيخ الاسلام حنبلي والقرطبي مالكي دول كلها ايه يعني كلهم متواطئون على ايه على هذا المعنى كلهم متفقون على هذا المعنى البقاء الشافعي ليه تفسير ونظم الضرر في تناسب الآية والصور بيقول لا إله إلا الله أي أن انتفاءا عظيما أن يكون معبود أن يكون معبود بحق غير الملك الأعظم إلى آخر كلامه رحمه الله نفس المعنى أيضا وقال الطيبي وقال الطيبي الاله فعال بمعنى مفعول كالكتاب بمعنى المكتوب من الها الهه اي من الها الهه اي عبد عبادته قال الشارح من الشارح لا انيم يصحى قلنا الشارح من الشيخ سليمان الشيخ سليمان الواو صاحبه الايه تيسير عبد الحميد فتح المجيد عباره عن تلخيص لتيسير عبد الحميد تلخيص مع اضافه فلما يقول قال الشارح يقصد مين الشيخ سليمان بن عبد الله قال الشارح وهذا كثير في كلام العلماء واجماعي واجماع منهم خلاص يبقى احنا كده إيه؟, ايه فهمنا هذا الكلام قال فلا اله الا الله لا تنفع الا من عرف مدلولها نفيا واثباتا لا تنفع المنفعه الايه؟ الكامله المنفعه الكامله ان يكون كامل الايمان او هتقول لا تنفعه في الاخره واعتقد ذلك وقبله وعمل به وام من قالها من غير علم واعتقاد وعمل فقد تقدم تقدم كلام العلماء ان هذا جهل صرف فهي حجه عليه بلا ريب فقوله في الحديث وحده لا شريك له من شهد لا اله الا الله وحده لا شريك له تاكيد وبيان لمضمون معناه يعني يريد ان يقول في هذه الفقره ان وحده لا شريك له تاكيد لمعنى لا اله الا الله احنا قلنا قبل كده ان لا اله الا الله فيها نفي واثبات فيها نفي وايه واثبات فلما يقول وحده ولا شريك له يبقى بيؤكد هذا الايه هذا المعنى يبقى كده احنا ايه انتهينا من الجمله الاولى من هذا الحديث حديث عباده بن الصام من شهد الا الله لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله يبقى وشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم عبده عبده فيها ايه معنى يعني. المعنى الاول انه ملكه كل الناس اعبد الله اللي احنا سميناه قبل كده العبوديه الايه؟ الاضراريه ان هم في ملك الله تبارك وتعالى وفي ملك والنوع الثاني انه عابده العباده الايه؟ الاختياريه انه يعبد الله تبارك وتعالى اختيارا يبقى محمد صلى الله عليه وسلم عابد الله بمعنى مملوك لله وعابد لله تبارك وتعالى اوضح كده هذا المعنى طيب ورسول الله معنى رسول الله ايه لما اقول اشهد ان محمدا رسول الله معناها معناه اولا التصديق ان انا اصدق ان هو ايه رسول الله بعد ذلك ان انا افعل ما يامرني به وان وانتهي عما ينهاني عنه ده معنى اشهد ان محمدا رسول الله لذلك قال هنا فان شهادته ان محمدا رسول الله تقتضي الايمان به وتصديقه فيما اخبر يبقى الايمان به يعني ايه التصديق وتصديقه فيما اخبر هتصدق ان هو رسول الله وكل ما يقوله لك من الاخبار والنواهي تصدق بها وطاعته فيما امر والانتهاء عما عنه نهى وذر وان يعظم امره ونهيه ولا يقدم عليه قول احد كائنا منك طيب هل في احد خالف في ذلك نعم بعض الناس خالف في ان محمدا عبد الله وبعضهم خالف في ان محمدا رسول الله فالنبي عليه السلام منزلته ان يكون عبدا لله بعض الناس رفعه فوق هذه المنزله فاعطى له بعض صفات الله تبارك وتعالى بعض الناس غالا في النبي عليه الصلاه والسلام بعضهم ادعى مثلا انه يعرف الغيب مما لم يطلعه الله عز وجل عليه بعضهم قد يظن النبي عليه السلام ان هو قد يعتقد ان هو مثلا يسمع ينفع يضر من دون الله تبارك وتعالى كل هذا الكلام يرد عليه الحديث وان محمدا عبده يبقى النبي عليه السلام حده ان يكون عبدا لله تبارك وتعالى ورسول الله هيرد على طائفه اخرى ارحموا الله هيرد على طائفه اخرى قاصط في حق النبي عليه الصلاه والسلام فبعضهم يعني يقصر في جانب طاعه النبي عليه الصلاه والسلام ده خلاصه الكلام في هذه الايه في هذه الجمله وبعدين اورد حديث عبد الله بن سلام قال انه كان يقول ان لا نجد صفه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كانت في التوراه عبد الله بن سلام كان من احبار اليهود واسلم يعني كان موجود في التوراه بهذا الصفر ان ارسلناك شاهدا ومبشرا ونزيرا وحرزا للاميين حرز الاميين يعني حصنا للعرب الامي لمال ايه العرب حصنا لهم بمعنى ان امنوا به واتبعوه فيصير حصنا لهم من عذاب الله تبارك وتعالى انت عبدي ورسولي سميت المتوكل ليس بفظ ليس بسئ الاخلاق ولا غليظ ليس بشديد القول ولا صخاب بالاسواق في بعض الالفاظ ولا سخاب بالسين وبالصاد يعني لا يرفع صوته فوق الناس ولا يجه بالسيئات مثلها ولكن يعفو ويتجاوز ولن اقبضه حتى يقيم المله المتعوجة اللي هو الشرك بيقيم الاسلام بان يشهد لا اله الا الله يفتح به اعينا عميا يعني اعينا لا تبصر الحق وقلوب واذانا صمما لا تسمع الحق وقلوبا غلفا اي قلوبا مغطاه غطاها الشرك الجمله الثالثه وان عيسى عبد الله ورسوله يبقى محمد عبد الله ورسوله بين الافراط والتفريط بين الافراط والتفريط والنبي عليه الصلاه والسلام كونه عبد لا ينقص بل اعلى درجات النبي عليه الصلاه والسلام ان يكون ايه عبد لله عز وجل النبي الله جل جلاله مخاطبه في اعظم المواضع والاماكن خاطبه بالايه بالعبوديه سبحان الذي اسرى بحبده تخيل لما صعد الى السماوات السبع الى حيث شده المنتهى وتكرم الله تبارك وتعالى خاطبه بلفظ الايه العبوديه وان عيسى عبد الله ورسوله ده خلاف للنصارى واليهود النصارى بيعتقدون انه اله او ابن اله او انه ثالث ثلاثه فرد عليهم هذا الحديث بانه عبد الله ورسوله ورد على اليهود اللي اعتقدوا انه ولد ايه زنا والعياذ بالله وان عيسى عبد الله وطبعا هو الكلام يعني هو كلام الشرح كلام سهل ان شاء الله مش مشكله احنا ايه هنتجاوزه عشان الايه الوقت قال وكلمته وان عيسى عبد الله ورسوله رد على اليهود والنصارى وكلمته القاه الى مريم يبقى عيسى كلمه الله ما معنى عيسى كلمه الله طيب هنذكر قاعده كده قاعده سريعه ايه نعرف دي من كلام شيخ الاسلام في مجموعه الفتاوى في كتاب دار التعرض العقل احنا احنا ايه برضه عشان ايه هو كتاب فتح المجيد مش محتاج ايه لا مش محتاج ان احنا نجيب نكولات ونحش عليه هو الكتاب يعني كفايه ان احنا ايه نفهمه بس احنا احيانا بنضطر نعت بعده انكولات توضح الايه توضح قضيه معينه ماشي كده ابن تيميه بيقول يعني خلصت كلامه في المساله دي الفاظ الصفات الفاظ الصفات اللي بتطلق على الله تبارك وتعالى كالامر والكلام والخلق والقدره الى غير ذلك من الفاظ هذه الالفاظ استعمالها في الكتاب والسنه وفي لغه العرب تطلق ويراد بها احد ثلاث معاني تطلق ويراد بها المصدر اللي هو صفة الله ألا له الخلق والأمر إيه الأمر هنا الأمر مضح اللي هو صفة الله ماشا كان ده المعنى الأول يطلق ويراد به المصدر اللي هو إيه صفة الله ويطلق ويراد به ما يتعلق به المصدر اللي هو المفعول يعني لما اقول هذا خلق الله انت ايها الانسان خلق الله خلق هنا مصدر انت خلق الله يعني انت صفه من صفات الله ولا انت مخلوق اه يبقى يطلق المصدر ويراد به المفعول ماشي كده يبقى خلق احيانا اقول خلق صفه لله تبارك وتعالى من صفات الله صفه الايه الخلق وحيانا نقول الخلق ونراد به الايه المفعول واحيانا يراد به التعلق نفس التعلق نفسه زي ما اقول مثلا ايه قال الله عز وجل في الحديث سيدنا قال خلق الله الرحمه 200 100 جوث يبقى الرحمه اللي هي مخلوقه مش كده اكيد بيقولوا ليه عشان نقول عيسى كلمه الله كلمه ديت لما تضيفها الى الله تبارك وتعالى اتحتمل احد هذه الثلاث معاني اما ان تكون كلمه بمعنى صف الله تبارك وتعالى فابلغه امامهنه حتى يسمع كلام الله يبقى كلمه صف لما اقول عيسى كلمه الله بمعنى المخلوق زي ما اقول عيسى خلق الله يبقى عيسى ايه مخلوق عيسى كلمه الله يعني خلق بكلمه الله واضحه ديت بعض الناس ما فرقش يعني المعتزله وامثاله يستدل على ان القران مخلوق بهذا الكلام يقول لك عيسى كلمه الله وكلمه الله صفه من صفاته والقران كلام الله اذا كلام الله مخلوق كما ان عيسى مخلوق والعكس بالعكس اللي هو كلام الايه كلام النصارى قال مصنف وان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته القاهله مريم قلنا كلمه الله معنى ايه ان عيسى عليه السلام مخلوق خلك بالكلمه وده من باب تسميه الشيء بايه بسببه ان هو كان بسبب هذه الكلمه فسمي ايه كلمه كما ان كما يسمى المطر رحمه ماشي كده فانظر الى اثار رحمه الله يعني ننظر لاسير الرحمه المطر يعني فسميا المطر رحمه لانه يكون به الايه الرحمه ده تسميه الشيء بسببه وبعدين ذكر كلام الايه ام احمد هنا ان هو كان بكلمه وليس هو الايه وليس هو الكلمه وده واضحه احنا قلنا كلمه الله امر الله خلق الله قدره الله دي كلها امور احيانا تستعمل معنى الصفه احيانا تستعمل معنى المخلوق واللي يحدد هذا المعنى لايه؟ السياق، ماشي كده؟ يحدد السياق، ده ذاك الاخر. القا الى مريم يعني الله عز وجل ارسل جبريل عليه السلام الى مريم فنفخ في ضلعها فكان عيسى عليه الصلاه والسلام. وروح منه روح منه كلمه من هنا ليست للطبعيه اقول لك مثلا هذا الجدار جزء من هذا المسجد من هذا المسجد يبقى الجدار بعض الايه المسجد انما من هنا ليست للطبعيه اقول لك روح منه دي بيسموها من ابتداء الغايه كما اقول مثلا سافرت من كفر الشيخ مثلا الى طنطا يبقى من كفر الشيخ يعني ايه ابتداءا من كفر الشيخ الى طنطا يبقى وروح منه روح ابتدى الله خلقها واضح كده يبقى روح منه اي روح من عند الله واضافه الروح الى الله تبارك وتعالى دائما وابدا اضافه خلق احنا قلنا كلمه الله ممكن اضافه خلق ممكن تكون ايه صفر ممكن تكون معنى الصفر ممكن معنى الايه المخلوق انما روح لم تات قط في الايات ولا الاحاديث بمعنى الايه بمعنى الصفر جبريل روح الله عيسى روح الله بمعنى ايه روح خلقها الله انما اللي ورد روح الله روح بمعنى الايه بمعنى الرحمه والاراح انه لا يياسه من روح الله يبقى كلمه روح دائما وابدا ايه مخلوقه لله تبارك وتعالى فليس من صفات الله حاجه اسمها صفه الايه الروح انما في الروح بمعنى الراحه والرحمه ومثل ان عيسى عليه السلام روح منه او روح الله قوله تبارك وتعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه يبقى جميعا منه يعني ايه كائن منه ابتدى الله تبارك وتعالى خلقا وبعدين ذكر كلام شيخ الاسلام في ان المضاف الى الله تبارك وتعالى له حالتان المضاف الى الله عز وجل اما ان يكون معنى او يكون عين المعنى اللي هي الايه الصفات المعاني اللي هي الايه الصفات زي الرحمه زي الجمال والطول والقصر دي المعاني او تكون عين عين لها جرم لها طول عرض ارتفاع زي البيت الناقه الانسان فالمضاف الى الله تبارك وتعالى اما ان يكون صفه او يكون ايه عين الصفه او المعنى المضاف الى الله تبارك وتعالى وطبعا المعاني لا تقوم بنفسه لابد لها من مضاف يعني مثلا صفه القدره عمرك لن تجد قدره تمشي في الشارع مثلا لابد ان يكون مخلوق او موصوف بصفه الايه القدره ماشي كده فده معنى لا يقوم بنفسه بل لابد له من ايه من موصوف يتصف بهذا المعنى اذا كان معنا لا يقوم بنفسه ولا بغيره من المخلوقات وجب ان يكون صفه لله يبقى قلنا كل المعاني لا تقوم بنفسها طيب لا تقوم بغير الله يبقى في بعض المعاني تضاف لله تبارك وتعالى ولا تكون صفه زي مثلا عبدي مرضت فلم تعدني ما هو المرض ده معناه لابد له من ايه من موصوف واضيف الى الله تبارك وتعالى ولكن لابد من امرين لا يقوم بنفسه الامر الثاني لا يقوم بغير الله هل المرض يقوم بالله لا لذلك اقول لك مرضته بمعنى ايه مرض عبدى مرضته يعني ايه مرض عبدى عندك مثلا سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا وظل في روايه اخرى في اللفظ الاخر في ظل الايه في ظل العرش يبقى الظل هنا المقصود بظل الايه العرش مع ان الظل معنى ليس عينا قائمه بنفسه فبيقول يعني كلام تيميه ان المضاف الى الله لو كان ما على لا يقوم بنفسه ولا يقوم بغيره من المخلوقات لا يقوم بغيره اللي هي الصفات التي لا تقوم بالله اللي فيها نقص اللي فيها ايه نقص وجب ان يكون صفه لله واضح كده طيب اذا كان المضاف الى الله عين يعني لها جرم كان ناقك بيتك النبي عليه السلام الرسول عباد الله تكون دائما وابدا ايه يرحمك الله تكون دائما وابدا اضافه خلق ان هي مخلوقه لله تبارك وتعالى كما تقول بيت الله ناقه الله وروح الله عباد الله دول كلها اضافه ايه خلق والله لو كان فيها معنى تكريم هيبقى اضافه الى الخلق هيبقى فيها معنى الايه التشريف بيقول لك عيسى عبد الله ورسول ماشي كده يبقى عبد الله رسول الله فيها معنى الايه فيها معنى التشريف معنى التشريف ده كلام من التيميه اللي قاله واحنا شرحناه باختصار الجمله الرابعه والاخره في الحديث والجنه حق والنار حق ايوه شهد ان الجنه التي اخبر الله بها تعالى في كتابه انه اعدال المتقين حق الجنه حق يعني ايه انها موجوده يعني ثابته موجوده اي متحقق وجودها الجنه حق يعني موجوده وموجوده الان قال الله تعالى سابقوا الى مغفره من ربكم وجنته عرضها السماء والارض وعدت للذين امنوا بالله ورسله ذلك فضل الله ياتيه من يشاء والله ذو فضل عظيم يعني غير ذلك من الايات فيها دلاله على ان الجنه والنار مخلوقتان الان خلافا للمبتدعه طبعا بعض المبتدعه زي المعتزله وغيرهم يقولون الجنه غير موجوده الان لماذا لانه وجودها الان وليس فيها احد هذا نوع من العبث تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا يبقى الجنه والاه النار حق معنى موجوده وموجوده الان و ثم قال وفيهما اي في هذه الايات الايمان بالمعاد اللي هو البعث يوم القيامه ثم قال ادخله الله الجنه على مكانه من العمل على مكانه من العمل بتحتمل معنيين هو نقل هذين المعنيين من كلام ابن حجر رحمه الله المعنى الاول ان من اتى بهذه الامور ادخله الله الجنه على مكانه من عمل ايوا ان عمل اي عمل فما قاله الى الجنه يوم من الظهر اصابه قبل هذا اليوم اصابه ده المعنى الاول اللي هو ادخله الله الجنه على مكانه من العمل بمعنى هيدخل الجنه ولو عمل ما عمل مش كده مش معنى كده انه يخش الجنه الاول واحل ولكن ما قالوا الى الايه الى الجنه ما قالوا الى الجنه المعنى الثاني ادخل الله الجنه على مكان ما كان من العمل معناها ان درجته في الجنه على قدر عمله على مكان ما كان من العمل تكون درجته في الجنه والمعنى الاول هو الظاهر المعنى الاول هو الايه الظاهر والاقرب الى لفظ الحديث يبقى على مكان العمل الفلنا ان هي بتحتمل ايه احد المعني والمعنى الاول هو الايه هو الظهر قلنا الظهر ليه لان من شهد لا اله الا الله وان محمد رسول الله وان عيسى عبد الله ورسوله كلمه الله الى امرهم والجنه حق والنار حق ادخلوا الجنه على مكان من العمل ده كله حديث الفضائل حديث الايه في الفضائل ثم قال ولهما من حديث عبان بن مالك فان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله واحنا نقف يعني عند هذا القدر هيبقى بس تنبيه صغير احنا في الباب الاول لما ذكر قول الله تبارك وتعالى ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت يعني ذكر في الشرح ذكر قال لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء فالشيخ عبد الرحمن بيقول فماشيئه الله تعالى الشرعيه عنهم منفيه واما مشيئته الكونيه الى اخر كلام احنا بس التنبيه التنبيه ان المشيئه التي يوصف بها الله تبارك وتعالى كما قال ابن القيم رحمه الله لم ترد في الكتاب والسنه الا بالمعنى الكوني فقط لو انتم فاكرين احنا خدنا الايه الامر والقضاء والحكمه كل هذه الالفاظ فيها المعنى الشرعي والمعنى الايه المعنى الكوني انما لفظ المشيئه ابن القيم ذكر انه لم يرد في الكتاب والسنه بالمعنى الايه الكوني لم يرد بمعنى الشرعي يبقى كل لفظ مشيئه في الكتاب والسنه معناها المشيئة الكونية القدرية فهنا بس ايه هتدريب لي على هذا اللفظ المشيئة طلعت على الشرعيه ممكن تستبدلها يعني تعمل خطه كده وتكتب فوقيها اراده الله الشرعيه فاراده الله الشرعيه عنهم منفيه بمعنى الكون القدري فقط يعني لن تجد في الكتاب ولا السنه بالمعنى الايه بالمعنى الشرعي يقولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم <تصفيق>